<تصفيق> يا شباب الدين <تصفيق> يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تمنوا دقوا <تركوا> معاقل للعدى كفروا <تصفيق> فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقنا للعدا كفروا دقوا كفروا قم يا أخي وارمي بكل لضا دمّر وفاجر من علينا طغى قم يا أخي وارمي بكل لضا دمّر وفاجر من علينا طغى فالفجر آت لن يطول بقى للذل أبدا لا ولن نرضى فالفجر آت لن يطول بقى للذل أبدا لا ولن نرضى للذل أبدا لا ولن نرضى يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا يا شباب ديننا حبوه ديننا وانصروا بسلاحكم حبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا دقوا معاقل العدا كفروا فاستنفروا في الارض لا دقوا معاقل العدا دقوا معاقل العدا كفروا فاستمسكوا بالهدي واتحدوا فالنصر لا حيا أمتي نصر واستمسكوا بالهدي واتحدوا فالنصر لا حيا أمتي نصر بعزيمة صادقة نغدو سنفجر الأرض ولا تنتصر بعزيمه صادقه نغدو سنفجر الأرض ولا تنتصر سنفجر الارض ولن تنتصر يا شباب ديننا حبوا وانصروا بسلاحكم حبوا يا شباب ديننا انصروا بسلاحكم الحق بسلاحكم فاستنفروا في الارض لا تهنوا دقوا عاقله للعدا كفروا فاستنفروا في الارض لا تهنوا دقوا عاقله للعدا كفروا للعدا كفروا